لو سلام يسكن ظل بون دماء تنزف كما اي افكار احيا القوم ركنت جهلا نسفت صلد فكر نعمل بذل الحسم شجر وارف يقذف حلوا تقطع بيد برب القدر عول شباب يمسي أمله يا زخما أمطرنا بفساد بشرنا غيما يمحق ذاك كي منور اللاحة هناك ضياء العالم من هنا الآن يا فكر واعن يا عمل حسن أسطورة أمل ضياء عرب